بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مَةُ الأام إ إلا ما لا كمُ غيرَ محي الصيد وَأَتُم حُر بمَةام الله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 ربوانا وللقن لد هنا من البيت الحرام يرتجون فضلا من ربهم ربوانا واذا حللتم فصدوا واذا حللتم فصدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا إنكم تعلمون أنهم معادون ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا إنكم تعلمون أنهم معادون وَتَعاوًَا وَلَبِذِ وَتَّقُ وَولَ تَعَوَنُ وَلًَا الإِسمم وَالنُودِان وَتَوَل وَلَ الجِ وَتَّكُ وَلَ تَعََن وَلَ إِاسك وَاللودِال وَتَّقُ اللهَّ وَتَّفُ الله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 وتدعو ورهور سنذير وانا اله الا غير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكلل السوء الا ماذا كيتم 111. والمتردية والنطيحة وما أكل, إلا وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام 112. وما أكل السبو ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام مُهِلَّمَذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَالَنَا نُصِبُوا وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَذَلَّام ذَالِكُمْ فِسْقٌ, ذلكم فسق اليَوْم يَئِسَ الذيينَ كَفَو مِدينكُم فَلاَا تَخْشَو وَخشَون اليَم يَعسَ لِأَوْم أَكْمنلتُلَكدينينَكُم وَأَتْممْ تُاللَكُم نَّت وَرضيتُلَكُ الإِسلامَدينينأَلأَوَّ أَكمْمن تُلَكُمدينينَكُم وَأَتْمنْ تُعَلَكُم تِعمَّتِ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 119. وعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 119. فأكلوا, فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فاتُ وَقَُ الذيذ لَُوطٌ كِتابَابَ خِلُ لَكُمْ وَقَامُكُم صِللٌ لَهُ وَطَامُكُمْ حَللُ حل اللَم صَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَفَإِنْ كُنْتُمْ تحِلُّونَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ من الذين وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 117. غير مسافحين ولا متخذي أخدان 118. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الله 112. ومن يكفر بالإيمان فقد حرق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 113. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 119. فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أَْصلِلوجُوهَكُمْ وَأَيدَكُم إلى المَوافتِ وَم صَحُ بِروسِكُمْ وَأَجُلَكُم إلى الكَبَينأَصِلُ يوهَكُ وَأَيدِيَكُم إلَ إلى كَدي 119. وإن كنتم جنوبا فاتطهروا 110. وإن, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من أو لا مستم 119. فلم تجدوا ماء فتيمه صعيدا طيبا 110. أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمه صعيدا طيبا 111. 118. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 119. فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 110. ما يريد 119. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وَلْيُتِمَّنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلْيُتِمَّنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ 119. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قرتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله 112. الله عليم 119. إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا علا الا تعدلوا ولي منكم شنق انقم من على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى يعدل الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا 119. ورحمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم يرسطو اليكم ايد يوم فكف ايديهم عنكم فهم ما قول فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبغثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم 111. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 112. وَأَقُ رَضتُم اللَّ قَوْظًا حَسَنَ لَكَفِ وَكُم سَي آاتِكُم وَلَأُذِ خِلََّكُمْ وَأَكُ رَتُم م قَوضًا حَسَل وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ 119. فقد ضل سواء السبيل 110. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 111. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فَيَنَنَقُضُ مِنْ ميثَاقِهِمْ لَنَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مما 119. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظن مما ذكروا به 110. ولا تزال تطلع على اقف عنهم واصح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى 117. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 118. سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَللِكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كثيرا 119. وأنتم تخون من الكتاب كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قد الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد ان للمسيحلنا مويما وامه في الارض جميعا فلن يملك من الله شيئا ان اغدئن ولك المسيحلنا مويما وامه ومن في الارض جميعا ول السماوات والارض وما بينهما ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما, ما يشاء والله على كل شيء قدير 119. قالت اليهود والنصارى نحن أبنى وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَخْفِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ 119. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُونِي عَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمْ يَبْلُغْنَا مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ كَلِمَتَنَا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤكي أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا 111. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 112. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتدوا على يَعْرِفُونَ فَتَمْكُنْ قُلُوبُ خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا منها وَإِنَّا لَ نَّ دِخُ لَهَا حََّ يَقُجُ مِنهَا فَإِن يَقجُ مِنهَا فَإِن دَخِلُون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 167- قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم قُلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا موسى إنا لن 117. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 118. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 119. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي املق الا نفسي واخى افرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه ف فَين أمَةُ النلَم أضَعين سَنه يتيونَ في الأرض يتيونَ في الأو فلا تأس الق الفاسقين فلا تأسال الق الفاسكين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلنك واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا مِنْحَده مَا وَلَ يتَقَّ منَِآخَِ قَالَ لأَكُتُلََّك قَالَ لأَقُتُلََّكَ قَالَ إ ماَا يتَقَّل مِنَ المُتَّقمين قَالَ لأَكُتُلَ قَالَ ماَا يتَقَّ اللهُ مِنَ المُتَّقين قال لاإ بصقت إلي يدك لتقنيما أنا بباسق يدي إليك لقلك لاإ بصقت 111. إني أخاف الله رب العالمين 112. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار 113. إني أخاف الله 117. فتكون من أصحاب النار 118. وذلك جزاء الظالمين 119. فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فضوعت له نفسهم قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يرحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه قال يا ويلتا يكون مثل ذلك فاؤاري سوءة اخي فاصبح من النادمين فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا انه من قتل نفسا بغير نفس في الارض فكانما قتل الناس جميعا كأنما قتل الناس جميعا ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا كأنما قتل الناس جميعا ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم رسلنا لذ ذلك في الافضل مسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله عَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تقطع انجورهم من خلاف او سمو من الارض ذلك في الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ولهم في الاخره عذاب عظيم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَأْخُذَ عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 لِيَلٰلَكُمْ <تصفيق> تُفْلِحُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ لَوْ اَنَّ لَهُمَّ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهٗ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تَقُبِّلَ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 والسَّارِقُ وَسَّارقَةُ فَكُطَُون أَذِيَهُ م جَذَأَ بمَاكَ سَبَانَكَلَم مِنَ اللهَّ وَسَّارِك وَسَِّقةُ فَكطَُأَذِيَهُ م جد والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعض ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه من تاب من بعض ظلمه واصلح الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ألم تعلم أن الله 111. والله على كل شيء قدير 112. والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يا 119. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذيينَ هادُسمَعُونَ للِكَذبِسمَعونَ لِقَمِ آخَينَ لَ يَأتُ وَمنَِ الذيَ هذاسمَونَ لِكذِبِسمَم ماَ لِك بِآخَينَ لم يأ يحَّفُون الكَلمَ مِ بعضضم وَاضه يح الكلمه من بعض مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتو فاحذروا يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب ناظيم ولهم في الاخره عذاب ناظيم ثمعون للكذب اثالون للسح ثمعون للكذب اثالون جاء فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِن حكَم تَفَحقُم بَيهُ بالِْقس وَإِن حكَ تَفَحق بَنَهُ بالكس إِ الله يحبمكسطين إَِّ الله يحب المكوسطين وكيف يحكمونك وان عندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وان عندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك فِيهَا هُدًى وَنُورٌ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله 126. والربانيون, والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 127. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس وحشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشو الناس وحشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي قُلُوبِهِمْ النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن وكثرنا عليهم في ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره لله ان من تصدق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 دين مروجم مصدقا لما بين يديه من الثوراة اقصيناها على افسه دعيس مروجم مصدقا لما بين يديه من الثوراة واتيناه الانجيل فيه هدى ونور وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَآتَيْنَا الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزل الله 119. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الفاسقون 110. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 111. الكتاب ذل الحق مصدقا لما لدينا يدين للكتاب ومهينا لنا عليه يحكم بينهم بما انزل الله يحكم ولا تتبع اهواءهم مما جاء ولا تستريح اهواهم من ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم صراطا ومنهاجا لكل شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه 111. أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 112. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 113. إلَ الله مَجكُمْ جًا سَيونَِّأكُم بِمكُْ تُم فيِيهِ تَخْتَلِفون إ الله مَجوكُمْ جًا سَيونَِّأكُون بماكُ تُم فيِي تَخْتلِفون وَأَنحقُم بَينَهُ بِمَا 119. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 110. بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 111. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 112. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 113. فإن تولوا أن ما يريدهم وَإِنَّكَثِي وََ مِنًَا النَّاسِ لَ فَاسِقُون وَإِنَّكَثِي وََمًا النَّاسِ لَفَاسِقُون أَفَحُْكمَ الْ الجَهِلة يَ بغون بَحكمَ الْ الجهةِ وَمَنْ أَحْسَمُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَْمطِنُون وَلَن أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين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 119. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا 117. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 118. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 119. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ سَ فَأت اللههُ بقَمِين يحبهُ وَحبونهُ أذَِّ على المُؤمنينَ عزَة على الكافِرينسَ فأت الله بقين يبهُ وَحبونهُ أذَّ على المؤمنين عزة على الك أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من شاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وي يؤتون الزكاة وهم راكعون انما ما هو رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 113. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 114. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتعادوا 117. لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 127-لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لَن يَكُونَ الله أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا حَقَّ اللَّهِ وَكُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْتِلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْتِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا مِنَّا إِلَّا أَنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من ام القردة والخنازير وعبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الكردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر وَإذاَا جَ أُكُم قالَ آممَن وَقََّخَلُوا بالِالكُفْرِ وَهُمْ قَد خَجُ بهِه والله اعلم بما كانوا يكتمون والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السر و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم 124. لبئس ما كانوا يعملون 125. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر 126. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لذى سما كانوا يصنعون لذى سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُ نَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أنزل إليك من ربك 111. وليزيدن كثيرا من أما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 112. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 113. وألقينا بينهم لما انقذونا للحب اقف اللهم لما انقذونا للحب اقف اللهم ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين 112. والله لا يحب المفسدين 113. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا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 وَرَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمِنْ تَحْتِهَا أَهْلُهُمْ مِنْ أُمَمٍ مُقْتَصِدَةٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم 117. ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 118. ذلك بأن منهم تسكيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 119. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى الدمع مما عرفوا من الحق واذا سن يومهم الى الله رسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين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 111. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 112. فأثابهم الله بما قالوا 119. وذلك جزاء المحسنين 110. والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الله لكم ولا تعتدوا 119. إن الله لا يحب المؤتدين 110. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 111. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم ولا تكاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة تروح اطعام واشرت مساكين من اوستمات تطعمون اهليكم ام كسوتهم او تحرير رقبه فكفته او اطعام واشرت مساكين من اوستمات تطعمون اهليكم ام كسوتهم او تحرير رقبه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنَّ الَّذِي لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ أَيْمَانَكُمْ, إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا 117. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 118. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 119. يا أيها الذين آمنون الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس فَإِتَنِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة لئن كنتم لا دعوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاه فهل انتم منتهون هل انتم منتهون؟ وأطيعوا الله واطيع الرسول واحذروا وَالَّذِي يُمْعُهُ وَالَّذِي هُوَ سُلَوًى وَحَذَا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى 65. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا 66. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا تَّقُوا وَآمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأْمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا ثم اتقوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب يا أيها الذين الصيد تملؤ ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يغفره بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم من اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا قَتْلُ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ قتلنا من النعم يحكم به ذو عدل منكم ولن قتل منكم متمدا فيذا قوم مثل ما قتلنا يحكم به ذو عدل منكم أو عدل منكم ما ذي ان بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوق وباء امره يا حبيبي او عدل منكم ما بالغ الكعبة او كفارة وَمَنْ سَكِينَ أَوْ عَدِلَ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالًا أَمِنَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ والله عزيز انتقام والله عزيز انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وَحُّمَا لَكُم صَيدبَّ مادُم تُمْ حومَا أحمَا لَكم صَيدبَّمادُم تُمْ شون وَاتَّكُ الله الذي إلَه تحشرون وَتَّكُ يا الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقائد يا الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام 147. ذلك لتعلموا أن الله مَا ما في السماوات فِي في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 148. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في ان الله بكل شيء عليم يا الله ان الله شديد العقاب وان الله اغفر رحيم ان الله الله شديد العقاب وان الله اغفر رحيم ما على, ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تفون والله يعلم ما تريدون وما تفون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث 111. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 113. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين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 وَإِن تَسْأَلُوا عَن عَائِلٍ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُدْلِفُ مَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفتغون على الله الكذب ولكن الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 111. وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يضركم من كل اذا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 111. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 112. يا أيها الذين آمنوا شهادة حَضَرَ إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 122-إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 123-إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم صِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رُبِتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رُبِتُمْ لَا نَشْتَرِي لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا 119. فإن أوثر على أنهم استحقوا إثما 110. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله 111. فإن فَآخَران يَقُمَانِ مَقامَمَهُ مَا بََِّ نَستحَقلَهِمُأَوْلَانِ فَُخُسِمَانِ للِله فَيُقُسِ مَانِ بِاللَّهِ لَ شَهادَةُ نَا أَحَّ مِن شَادَتِهِ مَا وَمتَدَينَا إِا إِذَّ مِنَ الظَّالِمين 117. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 118. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا 119. ذلك أدنى أَو يَخافُونَ أَن تَرُدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِم أَو يَخافُونَ أَن تَرُدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا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 وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق فَنُخْمِنُ الطينَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني, بِإِذْنِي وإذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى وَإِذكَفَفْتُ بَنِي إسرَائلَعَنكَ إِذْجِتَّهُ بِالبَينَاتِ فَقَالََّينَ كَفَرُوا وَإِكَفَفْتُ غَن إس إلَِكَ فَقَالَ الذيينَ كَفَُوا 117. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 118. فقال الذين كفروا منهم وَإِذْأَوْحيَتُ إلى الحَواَرينَ أَ آمِنُ فيِي وَبَِسُول قَُ آممَ وَشحَدِ بِأَناَا مُسلِمونون وَإِْأَوْ عيتُ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون 123. قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 124. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 115. قالوا نريد وإذا قد تناونا فنكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً يَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ يَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي 111. قال الله إني منزلها عليكم 112. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 113. يكفر بعض منكم فإني عَلِّمَهُ وَعَلِّمُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ وإذ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 انكم قلتوه فقد علمته انكم قلتوه فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ما في نفسي ولا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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم لما توفيتني كنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَأَنْتَ عَلَى إن شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُؤْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ وَإِن تُوصِل لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 113. رضي الله عنهم ورضوا عنه 114. ذلك الفوز العظيم 115. ذلك الفوز العظيم 116. لله, لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ